نجوا ثم يعودون لما لمنه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول.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 انما من نجا من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا